يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان اختلاف التضاد علما بأن هذه المادة هي الشرع الخامس من سلسلة بحث فقه الخلاف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه ما يهده الله فلا مبلله وما يضلل فلا هاده له وشهد الله لا إله إلا الله وشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشهد معم انتهينا في تدارس بسالة فتح الخلاف الكلام على اختلاف التنوع نذكر بأننا ذكرنا أن الخلاف انقسم إلى تنوع وتضبط إلى هنا والتقسيم عقلي كفام الى تنوع وتضاد مسألة عقلي بمعنى إذا وجدنا قولين مختلفين فلا يلزم أن يكون متضادين ممكن يكون متضادين ممكن لا تنظر هذا الاختلاف هل يمكن أن يكون هذا صحيح والثاني صحيح في ذات الوقت فإذا كان كذلك فيكون هذا اختلاف تنوع، وهذا كان يكون للشيء الواحد عدة صفات أو يوجد في عدة صور فتقول أنه في صفات كذا صفات كذا ولا يكون هناك تعارض مدى مثاله في الأمور الشرعية الأفكار التي وردت بأكثر من خلال هناك من الناحية العقلية يكون القولين متضادين وليس مجرد مختلفين تضاد امر اخط من الاختلاف وان يمكن يصح قراءه مالك يوم الدين وتصح قراءه مالك يوم الدين ده اختلاف ولكن ليس خطب لان ممكن تكون دي صحيحه ودي صحيحه لما نقول زيد قائم وزيد جالف ده تضاد لا إذا كان أحد القولين صحيح يبقى التاني خطأ طيب يبقى احنا قلنا ابتداء بخلف إما تنوه وإما تضاد التضاد بعضه يسع بعضه يسع بعضه لا احنا قلنا القعدة يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعه اما اللي وسعهم اختلاف التنوع واسعهم واختلاف بعض انواع اختلاف الطباب وسعتهم ايضا بعض انواع اختلاف الطباب وسعت هي الاخرى واللي سميناه اختلاف الطباب السائل واما ال... قسم اخر من اختلاف لم يسع واختلاف اختلاف غير السائل كيف يعني فرق الثلف بين مسائل اعتبروها سائغه ومسائل لم يعتبروها سائغه ذكرنا أنه إذا جاءت البينات إذا جاءت البينات فهذه تجعل كل منصف ينظر في المسألة يقول بقول معين كل ما عدا يبقى باطل مقطوع ببطلان واما اذا لم تجئ البينات وتوجد كثير من المسائل الشرعيه من باب الفتنه والابتلاء لم يجعل له فيها الادله بينات ذكرنا ان دي عبودية خاصة. عبوديه خاصه في ان عندما ياتيك البينات تلتزم بها ولكن لا تظهر في جانب يحتاج ان يظهر وهو الحرص البالغ على العبادة وعلى إصابة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم طب إذا أتاك الأمر المجمل أنا نضرب لذلك مثل الله المثل الأعلى الموظف اللي بيأتيه أمر واضح وصريح من رئيسه لا يسعه أن يتهرب منه ولكن قد لا يعبر هذا عن الدرجة التفاني في العمل وإتقانه بقدر أنه لو جاءه أمر مجمل يجتهد في تنفيذه لا انه يفسره بالتفسير الأيثر عليه أو الاسهل لا ده هو يبحث ويجتهد ما هو مراد رئيسه من هذا الأمر إذن دي, دي عمودية خاصة في تحقيق مثائل الخلاف عبوذية الاجتهاد في إصارة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك كان الثلاث إذا اجتهدوا في مسائل ثم جاء النص بموافقتها كانوا يفرحون لذلك فرحا شديدا أن يعني, يعني أن نفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نتكلمنا على اختلاف التنوع الكلام اليوم على اختلاف التضاد. نطفع عمه ثم نشرع في الكلام على التضاد الثائر وبعد غيره يقول النوع الثاني اختلاف التضاد وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاب الاخر ويحكم بخطئه أو بطوانه ويكون في الشيء الواحد يقول البعض بحرمته والبعض بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتو خد بالك احيانا في حاجات كثيرة تبدو في ظاهرها أنها تضاد وبعدين نكتشف أنها تنوع بمعنى ان يوجد قولين مختلفين وبعدين تجد ان القول ده في حالة وده في حالة فالحبيب ما تقول لتنين كل منهم صحيح في حالته. ممكن تلاقي الشيء الواحد يقال عنه حلالا وحراما مره حلال ومره حرام من جهة الفتوى ويبقى الحكم كان متفق عليه ان الشيء ده يحرم في حالة كذا ويحل في حالة كذا ولكن لما سئل المسؤول عن الحالة الاولى قال يحرم عن الحالة الثانية قال يحل نكلم هنا على خلاف حقيقي قائم في مسألة بعينها هي هي نفس المسألة ما منظرش اي قيود جديدة ممكن احيانا يكون الخلاف دي حالة ودي حالة سواء يعني من جهة الحكم أو من جهة الفترة نكلم على تجد مسألة في الحكم حكمها عند بعض العلماء يخالف حكمها عند البعض الآخر مع عند المسألة هي هي يبقى فيقول لك هنا يا تراقل خذ بالك على أحكام التكلفية الخمسة الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام هذه الاحكام وصف الشيء الواحد باحدها ينافي وصفه بالاخر حتى الواجب والمستحب الشيء الواجب حقيقة الواجب تضد حقيقه المستحب بمعنى ان الواجب يعاقب تاركه المستحب لا يعاقب تاركه فمن المحال أن يكون الشيء الواحد بنفس الظروف ونفس القيود تقول عليه مرة يعاقب تركه ومرة إيه؟ لا يعاقب لكن ممكن تقول يجب في حالة كذا لا يجب في حالة كذا بشواء ده اختلاف الطلاق ونتكلم على مساله هي هي وبعض العلماء يقول واجبة والآخر يقول مستحبة بعض العلماء يقول يعني مباحة الآخر يقول مكروهة الآخر يقول محرمه ذكرنا نحن نتكلم على البدع بعض العلماء يقول سنة والآخر يقول بدع ليه ان مظار العبادات على التوقيف فاذا ما جاء دليل وراه البعض انه يصلح دليل على عبادة معينة والبعض لم يراه يبقى العبادة في هذا الحديث الفعل الموصوف في هذا الدليل فيدور الخلاف في بين السنة والبدع مثلاً وممكن يكون سائغ وممكن ما يكونش دي مساله تانية نقول الأول تنوع ولا تضاد دي مسألة عقلية تضاد إذا كان تضاد سائغ ولا غير سائغ بناء على وجود البينات من عدمها فممكن حاجة تدور بين السنة والبدعة نقول عليها تضاد سائغ كصلاه التسابيح مثلا في حديث فيه حديث فيه مقال البعض العلماء يحسنوا بمجموع طرقي والبعض يقول لا ده هو ضعيف صارت العبادة مجادش غير في الحديث ده ده هو مختلف فيه اللي يصححه يقول ايه سنة واللي يضعفه يقول بدعة ويبقى الخلاف في نتائق في وفف امر ما يدور بين السنة وهم التضاد ما ينفعش بقى نقول القولين صح تبقى فراطة تسبيح سنة وبدعة في قان واحد لا ما ينفعش اي شيء معين يبقى واجب ومستحب في ان واحد لا ده برضه ايه لا يصح يبقى واحد منهم صحيح والثاني خطا قال ويكون في الشيء الواحد يقول البعض بحرمته والبعض بحله من جهة الحكم لا من جهه الفتوى فالحكم بان هذا الفعل حرام كشرب قليل النبيذ المسكر كثيره غير عصير العنب والمخالف يقول قليله حلال وليس من جهة الفتوى كإنسان في حالة ضرورة ومخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ ليسد رمقه فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى وأما الحكم العام فهو حرمته عند من يقول ذلك إذن العلماء متفقون على أن خمر العنب يحرم كثيرها وقليله الجمهور على أن أي عصير إن اختمر خمر يحرم كثيره وقليله الاحناف بيقولوا لا نحن نفرق بين عصير العنب إذا اختمر وبين غيره عصير العنب هو عندهم الخمر فيحرم كثيره وقليله غيره يسمونه النبيذ يحرمون منه القدر المسكر فقط وذي من نماذج الخلاف التضاب لأن دلوقتي القليل من خمر التمر أو البطل أو غير هذا من الأشياء التي يصنع منها خمر الجمهور يقولوا خمر محرمة يجب فيها الحد وده احنا فيقول لا ده القليل ده ايه مباح يبقى ده اختفت ايه تضاب سائق ولا غير ثائر نشوف في دليل بين ولا مفيش فنزل ان في دليل بين ما اذكر كثير فقليله حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام يبقى هنا ندخل في ايه غير الثائر طيب قائل مبتدع ولا لا دي خطوه لك لانه بناء هل وهذا الدليل البين أم لا لان برضو ايه زي ما بنقول قد يكون القول كفر وقائل ليس بكافر قد يكون القول بدع وقائل ليس بمبتدع اذا لي مسألة تانية فتأتي الله. يقول ووقوع هذا النوع من الاختلاف في الملل والعقائد والاديان ابرز خلاف تضاب في العقائد الملل المختلفة قال فهذا من المعلوم بالضرورة وقوع هذا النوع في الملل والعقائد والأديان من المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقه المنافقون وما أكثرهم في زماننا للأسف ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس نعني بهم سواة الملل وأن كل الأديان حق وصواب وان اهلها ان تمسكوا بما هم عليه فهم ناجون فاليهود عليهم التمسك باليهوديه النصارى كذلك والمسلمون كذلك بل عند بعضهم أن من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والاخره هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار فهو يهدد الوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي ولا يحترم الاديان فهو عنده يستحق أقصى أنواع العقوبات والعياذ بالله من الخذلان ولا خلاف بين العلماء أن من لم يكفر اليهود والمصارى بل حتى لو شك في كفرهم أنه كافر مرتد مكذب بالقرآن قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة يعني ممن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم يقل والذي نفس ذي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار قال وما كنا نظن أننا يمكن أن نحتاج للاستدلال على هذه المسألة المعلومة بالضرورة لولا أن من ينادي بحرية الاختلاف تحرية الفكر يدخل المنال الكفرية في هذا، ويقول إن الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، حتى أثرت هذه الدعوة على كثير من أبناء المسلمين، فاحتاجوا إلى البيان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن قدام رحمه الله وزعم الجاهد أن مخالف ملة, ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري. كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا وهذه كلها أقوال باصلة أما الذي ذهب إليه الجاحل فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود أن نصر بالإسلام وباتباعه وذمهم على إصرارهم ونقاتل جميعهم ونقتل البالغ منهم ونعلم أن المعاند العارف مما يقل وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقي والآيات الدلة في القرآن على هذا كثيرا كقوله تعالى ذلك ظن الذين كفروا فوين الذين كفروا من النار وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين اذا هذا ضمنهم ولكن يعني الله تبارك تعالى اقام في قلوب العباد الفطرة وقام وفطرها على التوحيد وتمام من تمام عدله أنه لم يعذب العباد بهذه الفطرة إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل يذكرونهم بالعهد الأول فهذه بذلك تمت حجه الله عز وجل على العباد فلا يهلك على الله إلا هذا هؤلاء الهالكين هؤلاء الهالكون بعضهم يعني يظن أنه يحسن صنعه ولكن تمت عليه الحجة بوجود مفاق خطرة أولى ثم بإرسال الرسل الثانية يقول وقال ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم مهتدون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه ولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه يقول في الجمله ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنه واما وقوع اختلاف القضاه بين المسلمين وان الحق واحد في قول احد المجتهدين ومن خالفه مخطئ في الاصول والفروع وفي العقائد والأعمال في الأمور العلمية والأمور العملية فهو الذي دل عليه الكتاب والسنه وإزماع الصحابة رضي الله عنهم وعلى وعا وعا وعليه ائمه أئمة العلم وإن اختلف عنهم في النقل فالصحيح من مذاهبهم وقوع هذا النوع وهو الذي لا يشك فيه من نظر إلى أقوالهم ومناظرتهم وتخطئاتهم لأقوال مخالفهم إما يقينا وقطعا فيما كان دليله قطعية إذا أنا بنتكلم عليه سائر وغير سائر إما فلما لما من الدليل بين وقطعي بيخطئ المخالف قطعية وإذا كان الدليل الذي عنده الظمي يقول الذي ترجح لدي كذا والذي ترجح لدى الآخرين عيبه كذا وكذا أو أنا لم أذهب إليه لكذا وكذا فاما يقينا وقطعا في مكان دليله قطعي واما ظنا في مكان دليله ظني هنا المشكله ان البعض يجد انه لا انه لو قال ان احد القولين خطا والاخر صواب فكانه لابد وان يبدع المخالف ولا بد أن يمنعه من الكلام فالله طب اذا كان الصحابه آآ آآ يعني قال بعضهم بقول وسكت عن المخالفين فيقول يلزم من هذا انه قد صحح قوله يقول لا السكوت شيء والتصحيح شيء تصحيح قولهم ده غير ممكن عقلا ها يبقى فسطه لما تقول الشيء الواحد واجب ومستحب في ان واحد اللي قالوا كده اللي قالوا ان القولين ممكن يكونوا صح جابوها منين من سكوت الصحابة المختلفين بعضهم على بعض لا ده سكوت ده شيء والطفح شيء آخر فالأقوال المتعارضة لابد أن يكون أحدها صحيح في نفسه لابد أن يكون أحدها صحيح في نفسه قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمين شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما فلو استوي في اصابه الحكم لم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بالفهم معناه قال ففهمناها سليمان يبقى المساله لي اختص فيها سليمان عليه السلام بمزيد فهم ادرك ادركها على وجهها الصحيح يبقى اذا هذا دليلنا القران على إن فيه اختلاف فضاد ثائر ولكن حصل أن القرآن اثنى على سليمان عليه السلام أنه فهم هذه المسألة قال والآية تدل على أن المجتهد الذي بذل وفعه في البحث عن الحق فأخطأ أن الإثم عنه مرفوع بل يثاب على اجتهاده لأنه سبحانه مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا وإن أخطأ فله أجر إذ الحاكم يصيب أو, إيه أو يخطئ فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر الأجر الأول بيستوي في المصيب والمهض وهو الاجتهاد وهي دي العبودية اللي احنا قلناها اللي بيتعبد بها العباد عندما تأتيهم الأدلة المجمله غير البينه يبقى تعبدوا بالاجتهاد والاجتهاد كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إن إذا استهد الحاكم هل هذا هو الاجتهاد الذي يتكلم عنه العلماء؟ انه لا يفتي الا من بلغ مرتبه الاجتهاد قل الظاهر ان داء عام من ذلك بكثير من الاجتهاد الاصطلاحي بعد ذلك تكلمنا في الاصول ان قد ياتيك حديث عام اولا لازم تكون طالب علم عشان تعرف الفاظ العموم ثم لكي تطبق هذا النص العام على جميع افراده طيب ده, ده طالب العلم حيتعلم العام ودلاله العام وانطباق العام على جميع افراده بقيت مساله هل له من مخصص يبقى دي تحتاج المام بأدلة الاحكام كتابا وسنه ده الفرق بين العمي وطالب العلم والمجتهد يبقى العمي يريد أن يتعبد لله عز وجل وليس عنده ادوات طالب العلم عنده ادوات ولكن من الذي يدريه انه قد احاط بالمساله لا يجتهد الا من حفظ ادوات النظر واستوعب الادله او كاد هو دوت اللي في الحديث لا اجتهد يعني بذل جهدي حسب حاله يبقى اذا اجتهد تشمل العالم المجتهد اللي بينظر في الأدلة تشمل طالب العلم اللي احنا هنقوله انت عندك أدوات وعندك فهم ولكن لا تستقل بالنظر لان ممكن تنظر في حديث عام وتغفل عن أن له مخصص تنظر في نص مطلق وتغفل إن هو جاءه طقيت يبقى طالب العلم بينظر في عقل المجتهدين العام بيسأل أهل العلم اذا اجتهد المسلم بحسب ما اتاه الله عز وجل ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاذا اجتهد فاصاب فله اجر يبقى الاجتهاد ده بتخاطب به الامه ككل كل مكلف له درجه من درجات الاجتهاد وهذا الاجتهاد عليه اجر ثم الاصابه عليها اجر ايه يبقى إذا أصاب فله أجران وجود المسائل الغير قطعيه فائدتها كفر الثواب الأمة في هذا الاجتهاد تتستهد وتأخذ الأزر فإن أصابت تأخذ الثاني دي عبوديه خاصة فيها الحرص ذلك اللي بيقول للناس تتبعه رخص العلماء بيحرمهم من أزر في غاية يعني أجر يعني سبحان الله كان يضاعف الأجر امره انت في الصلاة تقول طب وضع الإيد ازاي بالضبط طب انا بجهر بالب... بالبثملة ولا بأسر بها والبعض يقول لك يا أخي انتو شغلتونا بالفروع طب انت المساله هنت تعلمها في عشر دقايق في ربع ساعة في ساعة في يوم وتقعد طول عمرك تيجي حتى تنسى مرة وحتجهر بسم الله الرحمن الرحيم تقول لها ده عندي خلاف السن تسر بها او العكف او لا يترجح لديك انك انت تسر معظم الوقت وتجهر احيانا فتيجي مرة طول انه بقى لي كتير بقى سر بها اجهر هي دي عبودية خاصة عبودية الامتثال انه هو بيضيع اللي بيقول ما لا تنشغل بيانين مثال بيضيع لي ادب العبودية اللي هو عيشه هيعيشه في كل حركة من حركات الصلاة وفرق بالانسان بيصلي كيفما اتفق ده نقول في النهاية حنقول ده خلاف يعني ما تنكرش ده لا, لا ينكر هذا على ذاك لكن انت كل حركة صلاتك فيها عبودية اخرى غير مجرد الحركة الظاهرة منها عمال تفتكر ايهما اقرب الى السنة لا ده انا انحرفت عن الوضع السنة ده انا قصرت في كذا ده, ده نقول اه يعني اه اللهم لك الحمد ولا اللهم ربنا ولك الحمد طب تفرق. تفرق في الادب ودي عبوديه عظيمه جدا ومجرد انك انت يا بتتحرى في كل واحده من دي هو ده الاجتهاد تاخد اجر الاجتهاد اخطا اخطا لكن برضه في النهايه حيظل الحق واحد ولو قلت القولين قريبين جدا من بعض طب ايه حاجة حاجه ما مثلا فواحد بيقول لا دي تيجي كيلو تاني يقول لا دي 900 جرام ده وخمسين جرام يعني كل الناس الخبره بالامر كلامهم تفاوت من 900 الكيلو مثلا اقوال قريبه ولكنها متعارضه برضه والحق واحد لما نحط على الميزان هيطلع لنا رقم واحد مثلا ما كان فاذا حتى لو قريبه وحتى لو الامور مش هتفرق كتير ال ال في النهايه الحق هيطلع واحد امتى اذا الحاكم الاجتهاد عليه عظم عظيم جدا وانت بتكرره في كل جزئيه من الجزئيات كل ما اتقلل صغيره انت بتجتهد فيها عند عندما تتعلمها ثم تجتهد عند التطبيق في ان توافق ما علمته انه السنه دي حسنات لا يحصيها الا الله عز وجل قال ابن القدامى رحمه الله على حديث اجتهد الحاكم قال وهو حديث تلقته الامه بالقبول وهو صريح في انه يحكم باستهابه فيخطئ ويؤجر دون اجر المصيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتخطصمون إليه ولعل بعضكم إنما يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق يا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يبا ده في الفتوى أو الحكم القضائي لأنه نقولنا الفتوى اسقاط الحكم الشرعي على الواقع الفتوى إفقار الحكم الصارع على الواقع والحكم القضائي كذلك لكن الفرق هنا إن في الحكم القضائي إذا كان في خصوم بين الناس فإنما يتبين الحاكم الواقع بناء على حجج كل من الطرفين فقد يكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر فيجتهد الحاكم هنا الحاكم بيجتهد في وصف الواقع لان ممكن الواقع نفسه تبقى الادله مش غير بينه محتاج يسال ده ويسال دوت فيغلب على ظنه واقع معين فيقضي به الكل خصم من الطرفين يعرف نفسه فبيحذر مثل ما لا احد لا يسوغ لنفسه ويستمر ان ياكل ما فيه ويقول حكم لي به قادم فضل أن يقول هذا القاضي هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إنما يقضي له بباطل وهذا يعني أه إنما أه لم يعلم النبي الله, الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالواقع في القضايا التي يتحاكم إليه الناس فيه لكي يشرع للأمة سنه القضاء وانه صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا كان خليفا كان اماما للمسلمين كان الإمام العام وكان القاضي كان بيعلم الامه هذه المهام لانه متى يعني عندما يقبض صلى الله عليه وسلم ترتفع الرساله والنبوه ولكن يبقى الإمام يبقى القضاء وإنما كان يشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ذلك ولو كان هذه من جملة الأدلة على وجوب نصب الائمه والقضاء ولو كان الأمر يعني بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة لنحتاج إلى حجج وخصوم وأدلة ويقضي للبعض بخلاف الحق إنه إنما ده كله بيشرع للقضاء ماذا يفعلون ويبين للخصم الا يستمر الباطل بقضاء قادم والا لو كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمقتضى النبوه لجاءه الوحي في كل خصومه ترفع اليه صلى الله عليه وسلم واما اجماع الصحابه فقال ابن قدامه اما الاجماع فان الصحابه رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى اطلاقا الخطا على المجتهدين يعني انهم في قالوا في وقائع كثيرة فلن اخطا في اجتهادي يعني هنحاول طرد الوقت الا نصرح الامثله آآ آآ إذا كان موضع الشاهد منها واضح فمن ذلك قول ابي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وعلى بن مسعود رضي الله عنه في قصة بروع مثل ذلك قضى فيها امرأة وفي عنها زوجها ولم يتطل بها قضى فيها بالقضاء. فقال هذا قبل أن يقضي ثم تذكر الرجل أن هذا كان موافق لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا حسن قال أقول برايي فإن يكن صوابا فمن الله يبقى راي بعد اجتهاده قد يكون صوابا قد يكون خطا وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه اكتب هذا ما رايه عمر فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمن عمر وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر اصاب ام اخطا ذكره دماه احمد في روايه بكر بن محمد عن ابي وقال عليهم لعمر في المرأة التي ارسل اليها فاجهضت ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقال لا شيء عليك إنما أنت مؤدب فقال علي إن يكون اجتهد في اصابه الحق اجتهد اجتهاد حقيقي فقد اخطا يعني ان كان هذا عن اجتهاد فهو يقطع اجتهاده يقول وان يكون ما اجتهد يعني افتياك بما تحب بانهما يعفيانك من المساله قال وان يكون ما اجتهد فقد غشاك عليك الدين يبقى ده اجتهاد علي رضي الله عنه فرجع عمر الى رايه وقال علي في احراق الخوارج كذلك يقول الشيخ كذلك قال ابن القدامه ولعله يعني الرافض الغلاب طبعا لأن الروافض من غلاة الخوارج يعني الخوارج مشهورة كافطلاح إن هم ايه المكثرين بالكبير الخوارج والروافض الاثنين خرجوا في توقيت واحد وينطبق عليهم وصف الخروج بل يقول الشيخ تيمية أن الشيعة اولى بوصف الخروج من المكفرين بالكبير خرجوا على إجماع الأمة وعلى ثلفيها وطعنوا في صحابتها رضي الله عنهم أجمعين يا قال عليه في احراق الرافضه الرافضة الغلاء لأن عليه احراق السبائي الذين قالوا له أنت إلى هنا ولكن كان عليه أن يقتلهم بالسيف إن عبدالصد راجعه وقال ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار فقال علي لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف اريس بعدها أو أستمر وأجمع الراي الشتيت المنتشر وقال ابن عباس الا يتقي الله زيد زيد بن ثابت رضي الله عنه من اعلم الصحابه بالفرائض وابن عباس يخالفه في مسألة الجد هل يعتبر أب أم لا الأب الجد يحجب الاخوه أم لا فقال في مسألة مجمع عليها إن ابن الابن ابن ابن الابن ابن فهي الابن الأعلى بيحجب الابن الادنى وجد الأبناء يحجب أبناء الأبناء ولكن إن لم يوجد الأبناء الأعلى فيصيل ابن الابن هو الايه هو الذي يأخذ نصيب الابن طيب وفي خلاف الآن بين ابن عباس الله رضي الله عنهما وبين زيد رضي الله عنهما في إذا إن كان الميراث بين الجد والاخوه فابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الجد يحجب الاخوه وبيحتج على زيد يقول ألا يطاق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا يبقى بيحتج يبقى هو ابن عباس يرى ان الجد اب واذا كان اب المفروض يحجب الايه الاخوه إيه لا يعني مفيش اشكال قال من شاء ده في العول يبقى هنا انكر انكر على من خلف وقالت عائشه بل العول ايضا مساله اخرى من مسائل المواريث ويعني بلغ في ثقه ابن عباس رضي الله ما في اجتهادي فيها أنه يعني يرى أنه يمكن أن يباهل عليه وقالت عائشه رضي الله عنها لبعض زيد بن أرقم أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع أنواع من البيوع الربوي كل هذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ يقول وهذا النوع من الخلاف ينقسم إلى نوعين اختلاف سائغ غير مذموم واختلاف غير سائغ مذموم يبقى ده بعد ما قلنا من الناحية العقلية في تنوع وفي تضاب لكن لا يلزم أن كل تضاب يبقى يذم المخالف أو يحصل فرقة بين الناس قال ضربنا لذلك مثل لما هذين الأعرابيين ايه شيء بعيد في الصحراء قال أحدهم هذا طائر وقال الآخر هذا عن هذه عنه إن الشيء من بعيد يتحرك فممكن مع المسافة ومع ذلك يحصل تفاوض الآن لا يمكن ان هذا الكائن يكون عنده طائر في آن واحد ما ده اختلاف ايه فضاء كل واحد استدل قراء معينة وممكن يتناظر فيعدي كل واحد يشل التاني القرائن اللي هو ايه استدل بيها استدلبيها. ولكن ما حدش يقول للآخر ان الحاجة كانت قدامه وجحدها وأنكرها. ده هو كل طرف بيقدر انه هو نفسه لم يصل الى هذه النتيجة الا بعد بحث وتحري وان الامر قد يتفاوت حسب دقة النظر حسب القراء حسب خبرته بالصحراء الى غيرها هذا هو ده اللي بيقوله في رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي خصني خطأ يحتمل الصواب بمعنى انه هو بالفعل حسب موقفه إن ولكن بقراءه ونظر وبالتالي ما زال يقول إن, ان في احتمال خطأ والعكس فقلنا ده كده اختلاف طباق فائق لما هذا الكائن طار ويحتج اللي كان يرى المطائر احتج على الاخر ان قال انه انظر انه قطاط قال الاخر عنذ وانطرب يبقى ده ايه في الحالة دي جاءت البينة ولكن الآخر جحد هذه البينة هو كان تضاد من الأول ولكن لما جاءت البينة انقلب إلى تضاد إيه؟ غير ثائر. طيب غير ثائق ده الثاني أنكر, أنكر الحق باغيا وده خلصت المساله خلصت المساله إن في مسائل فيها بينات ومسائل ما فيش طيب بيانات، لا بينات, بينات نحتمل بعض ممكن نتناظر آه. نحاول نوصل لقول واحد ولكن في النهاية ان أمكن هذا في مساله لن يمكن فيه عشر ويجب احتمال هذا الوضع طيب جاءت البينات يا لن يخالفها إلا معاند طب ولماذا يعاند لأنه له هوى في انه يقرر قول معين وأحيان كثيرا يبقى الهوى إنه قال القول واعتقد هذا قبل أن تأتيه البينات فلما جاءته استكبر لكثير من الناس ضم الأهل البدع وبعدين ضمنا إنهم على الحق وتأتي الحجة فتنة وابتلاء بعد ما يعتنق هذا القول ويشرب هذه البدع ما يرضى الشركة يبقى, القضية. يبقى اذن التضاد مازال ينقسم الى سائق وغير سائق طبعا يبقى احنا بيسعنا التنوع والتضاد الى السائق والتضاد السائق سبحانك اللهم حمدك الشهد الاعلام السابع